لنشكرم ربي بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ذكر رحمة ربك عبدا من Oh. Yeah. or in Well قول له من طول above all Well and in